فَافِنَا فِي مَنْ عَافَيْتَ وَتَوَلَّنَا فِيمَنْ تَوَلَّيْتَ وَبَارِكْنَا فِيمَا أَعْطَيْتَ وَقِنَا وَاصْرِفْ عَنَّا بِرَحْمَتِكَ شَرَّ مَا قَضَيْتَ فَإِنَّكَ تَقْضِي بِالْحَقِّ وَلَا يُقْضَى عَلَيْكَ إِنَّهُ لَا يَذِلُّ مَنْ وَالَيْتَ وَلَا يَعِزُّ مَنْ عَادَيْتَ تباركت ربنا وتعاليت فلك الحمد على ما قضيت ولك الشكر على ما أنعمت به وأوليت نستغفرك اللهم ونتوب إليك اللهم تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا فصوجهودنا اللهم تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا حضور وجودنا اللهم تقبل منا صلاتنا اللهم تقبل منا صيامنا اللهم تقبل منا قيامنا اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا اللهم اصلح أحياءنا اللهم ارحم موتانا اللهم اشف مرضانا اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين ونفس كرب المكروبين وقض الدين عن المدينين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 ولا من نغع منا ولا الى النار مصيرنا ولا الى النار مصيرنا ولا الى النار مصيرنا واجعل لنا من الجنه يدارنا وقرارنا ارحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اعتق رقابنا الليله من النار اللهم اعتق رقابنا الليله من النار اللهم اعتق رقابنا الليله من النار اللهم فرج وجوهنا على النار اللهم حرر وجوهنا على النار اللهم حرر وجوهنا على النار اللهم ادخلنا الجنه على برحمتك يا عزيز يا غفار اللهم اغفر طريق والدينا من النار اللهم آتق رقابنا ورقاب آذائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا وأخواننا وأخواتنا من النار اللهم إنك عفو تحب العفو فعفو عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فعفو عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعفو عنا اللهم عافنا وعفو عنا وتقبل منا وسامحنا ورحمنا وغفر لنا وتجاوز عنا برحمتك يا أرحم الراحمين يا ودود يا ودود نشئ جديد يا فعال, لا يريد, يا فعال لا يريد اللهم حرم وجوهنا على الله اللهم اعتق رقابنا من النار اللهم لا تردنا خائبين اللهم لا تردنا خائبين اللهم امت يا وسنا الراحمين اللهم اللهم اللهم ننصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان اللهم سدف ربيتهم اللهم قو شوكتهم اللهم انصرهم على هدوك وعدوهم اللهم يا رب انتقذ من اليهود الغاصبين اللهم دمرهم تدميرا اللهم تبرهم تبرها اللهم شدتهم تشتيتها اللهم زنزل الأرض من تحت أقدامهم اللهم أرنا فيهم يوما أسودا اللهم أرنا فيهم يوما أسودا يا ربنا إنهم يقتلون ربنا انهم يقتلون <تصفيق> الشيوخنا يا ربنا انهم يستهزئون بنبينا اللهم يا ربنا ان تنذرهم تنذيرا يا ربنا لا احد يتكلم اللهم يا رب يا جبار يا قوي ويا قدير تدميرا. اللهم يا رب أفرح قلوبنا بضماري اللهم يا رب أفرح قلوبنا بضماري اللهم انتقم منهم يا جبار اللهم انتقم منهم إنهم لا يعجزونك اللهم يا رب دمهم تدميرا اللهم فك أسر المسلمين اللهم فك أسر المسلمين يا ربنا فك إخواننا اللهم فك أسر المسلمين يا رب العالمين اللهم نصوِّي الإسلام والمسلمين وأهل الشرك والمشركين ودمر آداءك آداء الدين اللهم اجعل آخر كلامنا في الدنيا شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وانت راض عنا اللهم وفق منك البلاد لما تحب وتعضى اللهم أريه الحق حقا وارزقه اجتماعه وأريه الباطل باطلا وارزقه اجتنابه اللهم قطع به دابر الفساد اللهم بارك له في ولي عهده اللهم أنبته نباتا حسنا اللهم انصر الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين فدمر أعداءك أعداء الدين اللهم لا تجعلنا في مقامنا هذا دنباً إلا غفرته ولا أمن إلا فرجته ولا كربنا إلا نفسته ولا ضال إلا هديته ولا تابعته ولا ميتا من أموات المسلمين إلا رحمته برحمتك يا أرحم الراحمين وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين